بوك تو تريز دسمت چتري أربعة وثلاثون أربعة وثلاثون فيلسينا في القطار في القطار هل هذا Hual Kitaru ile Berlin? Hual Kitaru ile Berlin? attiet vilciens? Meta ju radirul Kitar? Kitar? vilciens pienāk Berlīnē? Meta Jassil ul Kitaru ile Berlin? Meta el ile Berlin? атвайно йет вай ес варату пайет اسمح لي هل يمكن ان امر اسمح لي هل يمكن ان امر اسдомаю та ер мана فيта اعتقد ان هذا مكاني اعتقد ان هذا مكاني اسдомаю يو سيزيات فيتا عتقد أن حضرتك تجلس في مكاني أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني أ عربة النوم؟ أ عربة النوم عربة الني في آخر القطار؟ عربة النوم في آخر القطار انكر الرستوران فاجونس ويلسينا ساستا الطعام في المقدمة؟ واين عربه الطعام في المقدمه واي سارو غوليت تحت ايمكنني ان انام تحت؟ فا يسوارو غوليت في دو ايمكنني ان في الوسط؟ ايمكنني ان انام فوق؟ ايمكنني ان انام فوق؟ mēs būsim pie robežas? Meē nosirū ilel huudūd? nosil Cik ilgs ir brauciens līdz Berlīnei. Kammjādūmmus safaru ileāberlīn? Kam i dūmes Seafar iā Vai vilciens ka vējas? Halil Kitāru, mūta هل القطار متأخر؟ فاي يمسير كوتكسكو بالاسيت هل عندكم شيء للقراءة؟ هل عندكم شيئا للقراءة؟ فاي تيردبوت كوتكو ادمو وذرمو هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ من فضلك هل توقذني الساعة السابعة صباحا؟ من فضلك هل توقذني الساعة السابعة صباحا؟